في قصص الشعور في قصص الشعور ترى اي كل لا تنتهي وعالم حي به يسكن في قلوب في قصص الشعور من كل اللي بيطايق قلب عشان شتته طول وا حتى عارف احوال الانسان والكل هنا جددوا لهم بالصوره في احلى دنيا مسحوره كاين تسلا سيرنا احلى فايبا لهم بالصوره في احلى دنيا مسحوره كاين تسلا